في الهن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I love you. mm -hmm. What not? messed وعيد الله عليك الكتاب والختمة وغلبك ما لم تكن الله الله اللهم مسل go <laughs>